لا إله إلا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الأنفلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 ولقد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظلمات إِلَى النُّورِ أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ في ذلك النُّورِ لكل بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صبار شَكُورٍ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 انتم ومن في الارض إن تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فإن الله, لغني فإن الله لغني حميد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَاذٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الله جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبينات فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي, شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي الله شك فاطر السماوات والأرض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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسطى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره وَيَأْتِيهِ الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله, وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وقال الشيطان قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم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 وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 شجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار اثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء